بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أبلحة مسنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مغسل له من ذعبه وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اغتروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فعمل ما تحفكون وإن يكذبوك فقد خذبت رسل من قبلك وإلى الله تفجع الأمور يا أيها الناس إن وحد الله حق فلا تقضنكم الحياة الدنيا ولا يقضنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاستخذوه عدوا إننا يدعو حزه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفما ينزين له سوء عملي فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرا إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أغسل الزياح فسفير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الصيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبوق والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم نجعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بحلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عجب فراك سائغ شرابه عجب فراك سائغ شرابه وهذا ملح أجادة وَمِن كُلِّ شَيْءٍ سَأْفْلُونُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَأَشْرَبُ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَافِرَ تَسْتَغِيثُونَ مِنْ طَغِيِّ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 اِتَّدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشَهَادَتِكُمْ وَلَا يَنفَعُكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْقُرَى والغمي الحميد إن يشأ يسهدكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز ولا تجروا برسول رذر أخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلًا إِلَٰهَهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ دَاءً قُرْبًا إِنَّمَا يُجَازَى الرَّدُّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الفرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنزد مسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ومذيرا وإن من أمة إلا صلاةها نذير وَإِذْ يُكَذِّبُكَ كَثِيرٌ كَذَّابًا لَّذِينَ قَدْ ضُرِبَ لَهُمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَقْبَلْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ لَهُمْ ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أخرجنا به، فأخرجنا به ثماراً مختلفاً ألوانها، ومن الجذار فذرة بغو وحمراً مختلفاً ألوانها، وضرب بسود.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 إِنَّ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَرْفُضُونَهُ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَقَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ وَهُوَ الْمُشِيرُ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكَ تَنزِيلًا مِّن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ بِجَهْدِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَرْسَلْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نُفَصَّلْنَاهُ مِن لَّدُنَّا فَكثير منهم ظالم لنفسه ولهم مقتصدون ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الظن الكثير جنات وعدنيه يذقون هل حلوا لنا من اثاور من ذهب وحررا ولبعثهم فيها حريص وقال الحمد لله الذي أذهب عن الملفز إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يَمَسُُّنَا فيها نَصَبٌ ولا يَمَسُُّنَا فيها لُغُوبٌ والذين تَفَرَّغُوا لِنَعْبُدَ رَبَّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ فَإِنَّ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا نُضِلُّهُمْ وَمَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وهم يصفرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل كنا يتبكر فيه من تذكر وجاءكم النهير فذوقوا فما بالظالمين من نصير إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْقَنَاةَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ انْتَظَرَ كفر عَلَيْهِ كُفْرُهُ ولا يجيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا نقطا ولا يجيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا صلقوا من الأرض أم لهم شكرا في السماوات أم هاتيناهم شتابا فهم على بينة منه بل إن يعجوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يسك السماوات والأرض أن تجولاً. وَإِنْ زَلَكَ لَاهِلَ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَفَدٍ من بَعْدَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ غَيْمَانِ اللَّيْلِ إِذَا أَهْدَى وَيَرَى الَّذِينَ يَسْتَنُونَ أَهْدَى لَيْسَ يَمُنُّ فَأَمَّا مَنْ جَاءَهُم نَذِيرٌ مُّهَادَاهُمْ إِلَّا مَفْخَرَانِ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَسْرًَّا السَّيِّئَ وَلَا يَخْلُقُ الْمَسْرَ السَّيِّئَ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَهَلْ يُؤْفَكُرُونَ إِلَّا بِالْآسِنِينَ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تفيلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وَمَا كَانَ الله ليحجده من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاتبوا الله الناس بما كسبوا ما, ما ترك على ظهرها من ولكن يؤثرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بإباده بصيرا